انا التحكة اللي من غيرك ما تتسدقش اه اه انا الحلم اللي من غيرك ما يتحكش وانا التحكة اللي من غيرك ما تتسدقش انا منك انا ليكي بعيش كلما كل موت فيكي عشان نقدر نعيش لازم انا وانتي ما نتفردش انا منك انا ليكي بعيش كلما موت فيك عشان نقدر نعيش لازم انا وانتي ما نتفردش انا وانتي ما نتفردش Saya di dunia fani kau, saya ruh yang tak tinggal di luar kau. Aaah, saya anak yang di dunia fani kau, saya ruh yang tak tinggal di luar kau. Saya hati kau, saya gilanya, dan saya rahsia yang الإحساس على أذيك أنا عقلك أنا جنوني ونال السر اللي في عيونك ونال اللي عرفت ما الحب والأحساس على أذيك والأحساس على أذيك أنا